أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تحلت لكم بهيمة الأنعان إلا ما يتنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تؤلوا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم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 فالمنخنقة والموقوبة والمتربية والنطيحة وما أكل السبل إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام باركم فتح أن لو ما يلسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن في مغمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مفلدين تعلمونهن مما علمكم الله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 إذا آتيتموهن أدورهن محفرين غير متابعين ولا متخذي أفدان فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاتلين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الطلاة فاغفروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وانسحوا بغوتكم وأرسلكم إلى الفعبين وإن كنتم ذنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على كفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم لو لامسكم النساء فلم تجدوا ماء فتلمموا صعيدا طيبا فامتحوا فامتحوا بوجوهكم وايديهم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والقوم انما الله عليكم وامساقه الذي واسقتم به من قلتم سمنا واطعنا قد علم الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين آمَنُوا كُونُوا منقول لِلَّهِ من الله وَلَا الخص ولا يدمنكم جنان قوم لا اعذنوه وأقرموا للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين تفروا وجذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يرسلوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لمن قمتم الصلاه تايتممت وامنتم برسلي وعذرتهم وعذرمتم ما اقرضتم الله ربكم عدن الله كثيرا عنكم سيئاتكم وله دخلنكم لو كفئن جنات فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَمَا نُنَظِّرُهُمْ إِذَا طَأْمَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُهَلِّكُونَ الْكِرَامَ عَن مَّوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا ٱلظُّلْمَ مِمَّا رُفِعُوا۟ وَلَا تَزَالُ ٱلطَّلَرُ عَلَى قَائِنَةٍ منهم إلا قَلِيلًا مِّنْهُمْ بِإِلَّا قَلَّ مِّنْهُمْ إن الله يحب المحفين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغمينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تغفون من الكتاب ويعطوا عن كثير قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به الله من اتبع لضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإلمه ويهديهم إلى قراط متقين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أرى من يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَتْ لَهُ نُورٌ إِنَّهُ لَكَرِيمٌ قَالَ رَبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لِي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المطير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موتا لقومه يا قوم اذكروا اللَّهِ الله عليكم جَعَلَ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مروكا وآتاكم ما لم يحف أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تركزوا على ادباركم فتنقلبوا طائرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا باخرون قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوفلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقافلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفتي وأخي فاطرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليه الأربعين ساتين يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين بس عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن تقال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاتلين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاغواري سوء اخيك فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أَحْيَاهَا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الْأَرْضِ لمسرفون إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الْأَرْضِ فسادا أن يقتلوا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 فهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوا تفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا شيئا وإن حتمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التغوات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التغوات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحقوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس توخشون ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبدوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم الى الصلاه استخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أنمنا بالله إلا أنمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قدر أن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مطوبا عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقناصير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانه و اضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ضلت أيديهم ويعنوا بما قالوا بل يداهم بسوختان ينفق كيف يشاء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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 أَبَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِعُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيْعُ بُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِهِ الرُّسُلٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُنَا لِصْطَعَامِ انظر كيف نبين لَهُمُ الْآيَاتُ ثم انظر أنا يُؤفَقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا الْكِتَابِ الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا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 لبئس ما كانوا يفعلون سوا كثيرا منهم يتولون الذين كبروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن, أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم طالبون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتفذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موزة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستفرون وإذا تمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرضوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق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 لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فتقطعوه في طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك تطهارت ايمانكم اذا حلفتم واحفروا ايمانكم كذلك يبين الله لكم ما لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الغمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغة الكعبة, بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك في آمن يدوق وبال أمره حفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 وَأَنَّ اللَّهَ الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب و ان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون قل لا يستوي الخبيث و الطيب و لو الخبيث فاتقوا الله يا اولي الألباب لعلكم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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبه ولا وصيله ولا عام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وافترهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا يا ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه إذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان دوى منكم او اقران من غيركم ان انتم ضربتم في الانباء عصابتكم مصيبه الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن لا نشتري به ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآدمين فإن حتر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان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 وَإِذْ تخلق من الصين كهيئة الصيب إذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرق الأتمه والأبرص بإذني وَإِذْ تخرجوا الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرافقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للنات اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب